إن يردني الرحمن بضر لا تغن, شيئا لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إِنِّي إذا لفي ضلال مبين إِنِّي آمَنْتُ بربكم فاسمعون ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين